ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرا قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجي عنه وأهله إلا امرأة كانت من الغابرين